Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Allahu Akbar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 كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا